أو قالوا بنعم الدين من الله وفضل لم يمسسهم والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان فلا <تصفيق> تخافوا. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولا يحزنك الذين يسايعون في الكفر إنهم لن يضروا شيئا إن الذين اشتروا الذل ولو ما كَانَ الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى وَمَا كَانَ من أَن وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم بل وشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله والله بما سم